أما بعد أيها الاخوه الكرام فهذه ليلة الجمعة المباركة التي يجد فيها المسلم مغنما كبيرا وخيرا كثيرا في ليلة الجمعة يكثر الخير ويشرع للمسلم الاكثار من الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة يعيش المسلم فرحة وانسا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 ويحث هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون حياته شأن المحب أن يكون دوما في ظلال من يحب وهكذا يبقى المؤمن في ليلة الجمعة مستكثرا من الصلاة والسلام على رسول الله فكيف إذا كان مع ذلك كله قد ندبنا هو عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة كهذه وهو القائل صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي وقد قال أيضا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فهذا شأن المحب في كل ليلة من ليالي الجمعة وما زال شأننا نحن كذلك في مدارسة هذا الباب العظيم من حبه عليه الصلاة والسلام والوفاء بعظيم حقه عليه الصلاة والسلام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 الذي هو تعظيم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن أعقل أنا وأنت ويعقل كل مسلم ومسلمة أن أمرا عظمه الله يجب أن يعظمه العباد وأن أمرا أقسم الله سبحانه وتعالى على تحقيقه وبيان معناه فيجب أيضا أن يحل محله في القلوب المسلمة تعظيما وتوقيرا ومعرفة لقدر هذا الكلام العظيم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 فحق لنا أن نجد من البهجة والفرح والأنس والاستبشار في كل موضع من كتاب الله نجد فيه إشادة وتنويها ورفعة بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأنه تنويه ورفعة شأن بمن نحب صلى الله عليه وسلم وليس لأنه أيضا إعلاء ورفعة وعزه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 فلما كان السياق يراد به إثبات صدق النبوة جاء هذا التزكية والإجلال والتعطير لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له ربه ما ضل صاحبكم وما غوى ويقول والأمة تسمع وما ينطق عن الهوى ويقول في هذا السياق الآيات التي ستسمعون وتقفون على بعض معانيها وطرف من دلالاتها والمراد يا أحبة أن سورة النجم هي الأخرى موضع وجد فيه القرآن قسما من ربنا سبحانه وتعالى ويجد فيه المستمع والتالي والمتدبر هذا الجلال وتلك العظمة في ثنايا هذا السياق لتعظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعد ان أتم المصنف رحمه الله الحديث عما تضمنته سورة الضحى ثنا بهذا الموضع من كتاب الله في سورة النجم نعم على أشرف الأنبياء والمرسلين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 وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى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 عقائده عليه الصلاة والسلام بشيء من أجناس من أدناس الرجس الشرك والجاهلية بل ما زال عليه الصلاة والسلام منصرفا عنها فما سجد لصنم ولا تأله لغير الله ولا عبد غير الله فكيف هو بعد أن بعثه الله وبعد أن اصطفاه واجتباه وأرسله بهذا الدين إنه لواجب أن يكون أكثر هداية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 واصطفى لهذا القرآن من الأنبياء والرسل إمامهم وسيدهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة ذو هيئة حسنة ومنظر بديع فاستوى وهو بالأفق الأعلى إنها اللحظة التي رآها التي رآه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعاب مكة ذات يوم فإنه أبصر في السماء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 وهو بالافق الأعلى ثم دنا يعني اقترب جبريل عليه السلام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى اقترب من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد الشديد من القرب وهذا مثل تضربه العرب لاقرب ما يكون فكان قاب قوسين أو ادنى هناك حصلت نقطه الالتقاء ولحظه الايحاء فاوحى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 والمقصود أن القرآن الذي أوحي به إلى جبريل عليه السلام ليبلغه اوحى الله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى وغير خاف أن هذا الأسلوب من الايهام دون بيان لحقيقة ما أوحي به دال على عظيم على عظيم هذا الوحي وعلى شدة ما فيه من الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى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 وأنه صادق فيما يخبر عن الله ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى أفتجادلونه على ما يراه وقد رأى ما لا ترون وأخبر عما لا تعلمون ولقد رآه نزلة أخرى هي ليست مرة رأى فيها جبريل عليه السلام والمقصود الرؤية على هيئته العظيمة التي خلقه الله تعالى عليها 600 جناح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 الذي يتركك واقفا أمام هذا الإبهام إذ يغشى السدرة ما يغشى لكن المقصود إثبات عظمته عليه الصلاة والسلام إذ بلغ هذه المنزلة العظيمة وبلغ هذا المقام الرفيع ثم تأتي الآية بعدها لتزيد البهاء بهاءا والتعظيم تعظيما ما زاغ البصر وما طغى لم يكن بصره زائغا عليه الصلاة والسلام ولا طاغيا ما زيغ البصر زيغ البصر الاختلال ان يرى ما لا يرى ان يبصر ما لا يبصر ان يزعم رؤيه شيء ما راه حقيقه كل هذا منفي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ما زاغ البصر انما ابصر حقيقه ما اخبركم عنه وما راه فهو صدق وما اخبر عنه فهو حق ما زاغ البصر وما طغى ما طغى ما تجاوز وهذا من عظيم ادب رسول الله عليه الصلاه والسلام لما كان في تلك الحضرة العلوية بالمقام الأسناء، فإنه ما زال بصره في موضع الذي يؤذن له فيه بأن يكون فيه عليه الصلاة والسلام مع أن الموضع فيه من العظمة ومما يخطف الأبصار شيء عظيم لكنه مع ذلك وصفه الله فقال ما زاغ البصر وما طغى يا قوم أحدنا إذا دخل موضعا للمرة الأولى وكان فيه مما يبهر الأبصار من عظمة البناء والزخرفة والتشيد لوجدت أحدنا مشدوها بلا اختيار مندهشا من غير ما يحس فتراه يقلب بصره يمنة ويسرة وهو ينظر هنا وهناك بل لا تزال احيانا البنايات الشاهقة والأبراج المرتفعة ما زالت خاطفة للأبصار لأنها كذا تخطف الأبصار وتسحر الأنظار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 والثناء عليه وعظمة الثناء من عظمة المثني جل في علاه والله يثني على نبيه فيقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذا السياق وما بعده في سورة النجم من أجل إثبات صدق نبوته لكنه كما رأيت جاء في ثناية تعظيمه والإشادة به وتزقيته العطره صلى الله عليه وسلم والله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 صلى الله عليه وآله وسلم من يجب أن تمتلئ القلوب حبا له وتعظيما له ومعرفة لعظيم حقه الواجب وقدره المتعين على أمته صلى الله عليه وسلم وصولا إلى المعنى المراد والمقصود الأعظم ألا وهو صدق الإيمان وتمام الطاعة والاتباع وصدق الاستنان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 سبحان ذي الملكوت والجبروت فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقيل أيضا معناه أوحى إلى عبده جبريل ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة وهو عندهم أبلغ أبواب الايجاز لأن في الإبهام من التفخيم والتعظيم ما ليس في الإيضاح ولذلك أنت ترى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 وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إن حسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى وتاهت الأحلام في تعيين, في تعيين تلك الآيات الكبرى قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله وهو القاضي نعم اجتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته عليه السلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى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 أن كل دواعي كل ما يمكن أن يكون من دواعي أسر القلوب للحب اجتمعت بكل مجامعها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك أنت تحدثت عن جمال الخلقه والهيئة فقد كان الأجمل عليه الصلاة والسلام وأوتى من محاسن الخلقه وبديع الوصف ما حكاه الصحابة في أبواب متعددة عظيمة مرت بكم في أبواب سابقة.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 لكنه أنقذنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور وكفى وقادنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض واستنقذنا الله به من ظلمات الجاهلية والشرك والوثنية والخرافة إلى نور التوحيد وهدى الله وصراطه المستقيم فمهما أحسن إليك إنسان يوما لن يبلغ البشر أجمعون في إحسانهم إليك إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك حدثني الآن أي بشر يجب أن يحبه القلب أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأي داع من دواع الحب يمكن أن يجتمع في محبوب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم هذا إيمان والله نتعلمه وباب من الأدب هو مقدمه ولا يجب أن يتحدث انسان عن قضية من قضايا الدين والأخلاق والعقيدة إلا بعد الاتيان على أصولها وهذه عروة وثيقة من أساسها الراسخ وبنيانها الشابخ الحديث عن تعظيم الله وحبه وإجلاله الحديث عن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وحبه وإجلاله بالمعنى الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ربنا في كتابه العظيم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 بتعظيم هذا الأمر الذي عظم الله وباحترام القلب وملئه حباً وتوقيراً وتعزيراً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي خطوة يا قوم خطوة أولى في طريق عظيم نحن نتتابع فيه الخطوات مرة بعد مرة هذا الطريق الواسع الكبير هو الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله ألست تبحث عن القرب من الله؟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 وزهد وتقلل بقصد أو بغير قصد وبين إغال, وبين إغال ومبالغة وغلو يخوض فيه المسلم متجاوزا حدود ما أثنى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كلام الله ولا أصدق من الله وهذا ثناء الله ولا أبلغ من ثناء الله فكيف يتصور عبد أن حبا في قلبه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 وابن سيدنا فقال عليه الصلاه والسلام انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ابى فقال قولوا بقولكم او ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ابى صلى الله عليه وسلم وهو القائل انا سيد ولد ادم ولا فخره فلم يكن هذا تناقضا اثبات السياده له هذا محل اتفاق لكن ان يكون هذا سبيلا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 فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاه وسلاما تبلغنا بها الامال وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما ترفعنا بها في اعلى الدرجات وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما تقودنا بها نحو السنن الوافيه والاستمساك بهديه الأكمل واتباع سنته وفرقته الناجية اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين ابدا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 واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره هذا الجلال والإكرام اللهم كل لإخوتنا المجاهدين المرابطين في الحدود اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم يا رب سدد رميهم